لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين دارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبر كيف خلقت وإلى السماء